فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ الله في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَالُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ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 أَوْ قاعدًا أَوْ قائِم فَلَم م كَشَفْنَا عَْهُ ضُوَّهُ مَرَّّكَ أَلمْ يَدْعنَ إلَ بُغَّ السَّ كَذَلكَ زُيينَ للِمُسِفينَ مَا كانوا يَعْعمللون وَلا قدَدْ أَه لكْنَقُرونَ مِنْ قَْلِكُمْ لَم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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَلَا كلَلِمَةٌ سَبَقتْ مِ رَبِّكَ لَ قُلَ بَيْنَهُم فيِي مَا فِيهِ يَخْتَنِفُون وَيقولُونَ لَل أُزِ عَهِ آيَةٌ مِ رَبّ فَقُلْ إَِّ مَلعبُ لللهِ فَ تَوِْرُ إِّ مِنَ الْمُتَوِر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 حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ الْعَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْبَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُمْ فِي غَمٍّ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بهم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 وَلَا يُرْهَقُونَ ۖ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَوْصٍ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 قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُفْكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا غَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 ألقوا, ألقوا ما أنتم ملقوم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السح إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا قُمِ الْعَذَابَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون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 لَا تَقَدَّغَ أَكَلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَأَنْ أقِم وَجههَكَ للِّين حَنيِيفَ وَلَا تَكَُّ مِنَ المُشرِكم وَلَا تَدْر مِدُون اللهِ مَا لَا يَ فَركَ وَلَا يَضُوك فَإر فَعَلتَ فَإِنكَ إذًا مِنَ الوَّالِمين